ذكر الدليل جمال الفتوى وكما قلت والذي يقنع لكن كوني آجي أغش انا في الدليل وألف دليل من عندي واستغل أنه جاهل بالأدلة هذا هو الجرم الذك... ليس كل الناس طبقة واحدة وكلهم لا يحتملون لسانا واحدا بل ينبغي أن يكون لك عدة ألس لهذا الخطاب, الخطاب كل واحد الدين عنده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 من تسليط الضوء على الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ألا وهو الدعوة نفسها والآن نتكلم عن الركن الثاني ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة خلص الداعية حصل العلم ده المفترض أنه حصل العلم الشرعي الصحيح سواء كان في باب الاعتقاد أو في باب السلوك أو في باب الحرام الحلال والحرام الأحكام الشرعية تصورنا أنه هضم هذا ده اسمه العلم الذي مضى اسمه العلم يبقى الجناح الآخر الذي يحلق به الداعية في أجواء العلم والحياة والدعوة ألا وهو سياسة العلم سياسة العلم أعوص من العلم أعوص من تحصيل العلم لأن سياسة العلم تحتاج إلى ركائز بعضها يكون جبليا وبعضها يكون مكتسبا من الصفات الجبلية الحل صفة يخلق المرء بها فيزيدها الإسلام بهاء في حديث أشج عبد القيس رجل كان سيد قومه فأرادوا أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق هو وقومه يركبون الدواب حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يحظى بالقرب منه عليه الصلاة والسلام أول واحد يترك ظهر دبتي ويجري هو ده اللي يعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام فكان كل الوفد حريصين على أن يكون مجلسهم بالقرب منه عليه الصلاة والسلام فما أن وصلوا حتى تركوا ظهور دوابهم وكل واحد أخذ إيه مكانه بقي الأشج فسك الركائب وعديه يكتف الركائب دي ويعقلها إيه دابة دابة ثم ذهب إلى رحله غير ملابسه ولبس ملابس له هندام ثم جاء فقعد حيث انتهى به المجلس ولم يتخطى الرقاب ثم سلم وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب هذا لم يفته هذا المنظر كل الناس جريت إلا رجل واحد هو العملي يعقل الركائب والكلام فسأل الوفداء قال يا بني القيس. يا بني القيس. من هذا فيكم؟ الخدام بتاعكم والأجير عشان يعود الكتف الركائب ويعمل كلام قال يا رسول الله هذا سيدنا بسيدكم هو اللي يكتف الركائب ويعملها والكلام ده وانتو اللي تجروا وتقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا سيدنا فقال له يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والانا في مسلم امام احمد قال يا رسول الله هذا جبلني الله عليه قال له نعم فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب كثير من الدعوات طاشت سهامها بسبب العجلة وقلة الصبر لذلك ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم الحلم حتى يتم له ثلاثة أركان حتى تكون حليمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دي أركان الحلم من أراد أن يكون حليما لابد أن يتوفر في هذه الصفات ودي كلها جاية وربعضها لأنه معنى أن تكون حليما يعني يعني هناك من يجهل عليك من يسبك ومن يشتمك ومن يتعدى عليك ومن يسفهك طبعا النفس بداخلها سبع مفترس متوحش فلما واحد يشتمني ويهزأني قدام الناس والكلام ده نفسي لا تحتمل هذا طبعا انا عايزة اريد ان اكون حليمة اكظم دي اول حاجة. ما هو الكاظمي للغيز انا اتغاز من مين من رجل انتحدى علي خلاص لابد انت ايه تكظم كلمة كاظيم ديت الكاف كاظيم الحرف اللي رن في وجنك في الكلمة دي كلها حرف ايه الض حرف الض حرف الض مبعجر كده مش كده وفوقه نبوت ها يعني انت ايه شوف حتى او من حروف الاستعلاء تفخيم زي الط ها الحرف عندنا من جمال اللغة عندنا ان الحرف بيخدم المعنى الحرف بيخدم المعنى يعني تصور مثلا ان الض دي زاي تبقى كزيم مش جاي لا ما تحسش ان امدياك إن, ان انا معبي وهنفجر ان انا حرف الض اه يديك الصورة دي هنفجر خلاص فأول شيء والكاظ من أنا كظام خلاص هفرع من جنابي بس ايه؟ برد الوحش اللي جواي عشان ما انطلقش وانفجر فيه الذي يتعدى عليه يبقى أول درجات الحل انك تبلع خلاص تبلع الزلط وتسمع شتمتك بويدنك وما تردش ما هو يتقف صح يتريحن منك ما تعملش كل يوم مشكلة واحد يبسي هقوب منك ثم في كرشو تعمل لنا كل يوم مشكلة ما انتش قد الدعوة سيب بس عشان نكون واضحين بس احنا الان بنتكلم عن واحد بيتحمى اظن ما فيش اشرف ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قيل فيه وماذا فعل به وعدين في الآخر اللهم اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون يتأخذ أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتأسر قلوب الناس وتسترق هذه القلوب يتريحهم لأن لما يطلع مثلا أنت شغال صح وأنا أجأ هدلك شغلك نفس القصة كل إنسان يدعو إلى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين شوف السفراء اللي الدول بتبعتهم كسفراء في الدول الاخرى قبص لا يتكلم كلام دبلوماسي دبلوماسي يعني, يعني ما تعرفش هو عايز اه ولا لا تطلع في الاخر يتكلم ساعة وتسأل نفسك هو عايز يقول ايه ليه؟ علك ما يردش الدولة ما يديش قرارات يدي كلام يحتمل عشر معاني كل ما تيجي تمسكه من هنا ويقول لأ انا كنت اقصد دي تمسكه من هنا دي اقصد ده الدبلوماسية الدبلوماسية انك انت ما تقولش حاجة يفضل تتكلم وما تقولش حاجه اذا دي موهبه موهبه انا باتمنى يكون عندي الموهبة دي فعلا انا بشوف ناس مثلا بيطلعوا الفضائيات يتكلم ساعتين وبعدين اقول هو عايز طب ازاي يعني انا مش مش قادر افهم برده اذا انا ما اديتش معنى معين ما اعرفش لا ده يتكلم وما تعرفش عايز يقول ساعتين دي موهبه الحقيقه يختص بها ناس من خلق الله سبحانه وتعالى فالرسول عليه الصلاة والسلام شتم ورجم وتعد عليه والكلام ده, ده حتى عبد الله بن عيب بن سلول المنافق ده بالحديث الصحيحي من الحديث سامة بن زيد كان سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره فخذ وراه وسامع ابن زيد وراحين يزوروا سعد ابن عباد رضي الله عنه وهم مع مروا على جلس يعني مجلس في أخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل أداعيا إليه إله يترك مكانا فيه بشر إلا ويدعو إلى الله لأنهما دول البضعة دول البضعة زي ما أي تاجر يدخل السوق لازم يكون معاه فلوس عشان يقدر يشتري بضاعة الداعية الناس فلما كل ما يدخل مجتمع يخسر له عشر خمستاشر بسبب العجلة زي ما يكون تاجر بيدخل يخسر له ألف جنيه في كل سوق يشكون يفلس فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى إيه منين ما يلاقي بشر يستأنف الدعوة إلى الله عز وجل فلما كده اقترب من المجلس تعرف الدبه هي ماشية في الارض الترابة والكلام ده بتعمل ايه عجاجة بتعمل ايه يعني زي عفرة كده و. فنزل من على الدبه بتاعته وبدأ يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى عبدالله ابن ايه بيسألوه القاعد اول ما العفرة جاء علي ام ايه ايه مغطي لابس كمانة زي الجماعة اللي ايه بتوعي الفلزة الخنازير دلوقت ها ايه كتير مساء يقول ايه اتصل لي اصلي صوت الجماعة ولا لا ليه يا مش عايز تصلي صيد جامعه اصل فيلاذ الخنازير ومش عارف ايه والكلام ده طب البس كمامه ولا لا يا ابني انفلاذ الخنزير كلها لعبه لعبه المخابرات الامريكيه كلها باعوا المصلي بتاع انفلاذ الخنازير وفازا الطيور بمليارات اللي بيموتوا بالانفلونزا العادية 15 مليون في العالم النهارده قال لك منظمه الصحه العالميه وصلت للحاله 6 قال لو وصلت للحاله 6 يبقى في العالم كله هيموت 50 60 مليون وحتى نشر بعض الجرائد ان احنا بنستعد الحفل لمقابر جماعية عشان هيموت من مصريين 15 مليون تمام؟ الحالة وصلت ستة من زمان القتلى او من انفلوازة الخنزير 1730 يعني حوادث الطرق اضعاف اضعاف يعني وصلت الحالة ستة والقتلى 1700 مش عارفيه والمصابين 3000 وكذا لعب عيال كل شغل لعب لعب لعب, لعب بكل اسف يعني واحنا بنبلع الطعم ومشي الدنيا ووقف الحج ووقف العمرة ووقف المشعرفين ووقف المدارس ووقف ليه الرعب ده؟ اداد الانفوزة الخزير جاي من امريكا والمكسيك امريكا والمكسيك الناس اللي, اللي انا بخطيبه منها يقول لا نشعر اطلاقا ان عندنا حاجة ودي طالع من عندهم احنا بقى عندنا طوارئ وصلت مية وهم اصحاب المرض ما عندوش فكرة عن المرض فهي يقول لي مش عايدي صلي الجماعة علشان خاطر اللي مش عارفها ديني وبتاع القصة دي ها المهم انا بطلع وادخل معلش دي طريقتي فايه ما تزهغوش يعني فحط ايه لبس كمامة ولا حط عبدالله بن سلويه ايده على المنديل ولا بتاعه ليه ازهقان من العفرة بتاع الدابة والكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم دعمهم الى الله عز وجل فعبدالله بن سلويه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايها المر فشوف أيها المرء فقلت أدب حتى ما فيش حشمة حتى يعني النبي صلى الله كان صاحب حشمة كاملة في قوم أيها المرء لا أحسن مما تقول كلامك زي الفل لكن لا تغشن في مجالسنا لكن من أتاك عظه قل له كلمتين كلامنا فعبد الله يبن رواحها جالس قال يا رسول الله إننا نحب أن تغشن في مجالسنا عند بقى فديق الرأي وديق الرأي قاموا على بعض فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه سكنهم وبعد ذلك بالدبى ومضى الى سعد بن عباد فلما دخل عليه وهو مريض قال له اي سعد انظر الى ما يقول ابو حباب من ابو حباب ده بقى عبدالله بن عباد بن ده بيكنيه يعني والكلين تعرف يعني واحد ما يوجد يا ابو فلان ومش عارفه الكامل لما تكون ايه بينك وبينه نوع من التوقير يعني بيقول لي ساعة بيسميه باسمه يقول له اي ساعة ولما ييجي ذكر عبدالله بن عبيب يسألو له انذر الى ما يقول ابو حباب قال رسول الله يعني انه شرق بان الله عز وجل استفاك للنبوة وكان اهل هذه المحيرة سيعصبونه العصابة العصابة يعني إيه زي الشارة كده يعملوا عمة كده عمة العمدة يعني فلما آتاك الله ما آتاك من النبوء شرق بها زور حصلوا كأن حاجة وقفت فزوره يعني تمام فإنما قال هذا من الحسد والباغي والكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلموا فيه كثيرا ومع ذلك أسرهم جميعا بخلقه شوف عبد الله بن نبي صلول ده الذي قال لا تنفقه على من عند رسول الله حتى ينفضه وقال إلا رجعنا إلى المدينة ويخرجنا العز منها الأذل حديث زيد بن أرقب في الصحيحين زيد بن أرقب سنع كلمتين دون هو وعمه عمه هو زيد الذهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدالله بن بن سلول قال كذا كذا كذا وعمه عم زيد قال برضو للنبي صلى كده فلما برغى هذا ابن سلول جاء وجعل يحلف بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك قال زيد فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكلام من عبدالله بن أبي فكبر ذلك على زيد بن أرقم وتكدر خاطره جدا حتى نزل قوله تعالى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقال إن الله قد صدقت عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول كان من افاضل الصحابة لما عرف ان اباه قال هذه الكلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وافل على باب المدينة وهو لاجع قال له والله لا يؤويك ظلها الا اذا اذن لك النبي عليه الصلاة والسلام ده بقى بقول له مش لن تستظل لا بجدار ولا بسف ولا بشجرة تحدم النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لكن ابتدخل المدينة وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله سلول أن في جماعة من المسلمين سيقتلون أباه فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله بلغني أن بعض المسلمين يريدون قتل أبي مرني أقتله أنا لأنني لا أريد أن أرى قاتل أبي مرني أقتله أنا فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته ده, ده أخلاق في السماء أخلاق في السماء ربنا سبحانه وتعالى قال له وإنك على خلق عظيم أي داعية إلى الله عز وجل أسواته النبي عليه الصلاة والسلام يعني. مش أي داعية كمان أي مسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة ليه وصف الأسوة بالحسنة لأن فيه أسوة سيئة فلابد أن تصف الأسوة زي ما احنا بنقول مساء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتها أحسن فرأينا الحكمة خالية من الوصف والموعظة موصوفة والجدال موصوف لأنه لا تكون حكمة أبدا حتى تكون حسنة في ذاتها فإذا خلت من الحسن لا تكون حكمة عشان كده الحكمة لا تحتاج إلى وصف إذ وصفها ذاتي وصفها ذاتي إنما الموعظة ممكن تبقى خشنة والجدال ممكن يبقى خشن أكثر ليه لأن الجدال فيه ملاحاة الموعظة أنا بتكلم وانت هتفرق ماشي هتعمل ليه يعني واقف على المنبر وعمل أقولك وعمل أسويك على الجنبين انت كل اللي انت بتعمله إمتى يخلص الجدع ده ونخلص من العرف اللي هو بقولهن ده والكلام ده لكن مش عارف تتكلم هتتكلم مشكلة لكن في الجدال انا بتكلم وانت بتتكلم فيكفي في الموعظة أن تكون حسنة إنما الجدال بالتي هي أحسن عايزين حاجة زيادة أوي عشان نتحمل القصة دي فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كظم غيظا عليه الصلاة والسلام إيبقى أول أركان الحلم أن تكون أن تكظم الغيظة دي أول حاجة وبعدين شوف الاثنين ظ والكظمين الغيظ نشوف جايين الاثنين على والعافين عن الناس العفو الترك يبقى أنت الأول كظنة الغير ثم لم تعاقبه لأن العفو يعني أي ترك المعاقبة لم تعاقبه وطبعا كل ما يكبر محل الإنسان كل ما تكون الصفة فيه أجمل خليني أنا الرئيس وانتو من رعاية فجاء واحد تكلمني كلمتين ملهمش لازم فانا تبسمت وقلت له جزاك الله خير اجلسه وانش عارفين هنفترض يعني او حاجة كده تستحسنون هذا مني ام لا تستحسنون طب لو انا عاقبته تستحسنونه ايضا احساس انه تجاوز حدود الادب فده يعاقب فالمفترض ان يعاقب فلا أنا لم أعاقبه وعفوت عنه ترى الناس كبار قوي لما مثلا في جولات تفقدية ولمش عارفين يقابل طفلك زيوم زي واخده حطه كده ويبوسه يقول لك السلام الأخلاق ها؟ ايه الحلاوة دي و ايه الأخلاق و ايه لو عملها واحد عادي كده عادي يعني ايه واحد عادي بيبوس عادي لكن ده بقيه يحط يده على شعره ومش عارفه الكلام تقول لك تشوف شو الأخلاق وشوف مش عارفه الكلام ليه طبيعة الكبير كل ما محل الإنسان يكبر ويتواضع بيبقى لها طعم ليه لأنه صاحب شوكة صاحب شوكة يقدر يعاقب ويقدر يلمي في السجن ويقدر مش عارفه ومع ذلك وذلك ورع الكبار جميل أي صفة يفعلها الكبير بتبقى جميلة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله مرة عنده بير يستقي منه في بيته ليس ربماية منه فاطمة بنت عبد الملك اللي هي مرأته بنت أمير المؤمنين وزوجة أمير المؤمنين وأخت أمراء المؤمنين يعني حاجة عزة بقى يعني ملغمة منين ما تود والشاهد لا أمير المؤمنين خلاص فأول ما تزود عمر بن عبد العزيز ودخل بها قال لها كل الدهب بتاعك يدخل بيت المال طب لما تكون بنت أمير المؤمنين والقصة زي ما أنا قلت لك من لبيشها كده دايب الدهب داعها قد إيه تريلا مثلا ها واللطين ها حاجة فخمة كبيرة نعم قال لها ده بك يدخل بيت المال حاضر كتنعمة الزوجة نشوف يعني في بيت الدعم الدلعة والكلام ده ليه رجل أحس المسؤولية لما كان قبل ما يبقى خليفة كان لما يحب يشتري ثياب يشتري ثياب بأربعمال دينار أربعة درهم يعني ويحب الناعم كلام ده أول ما ولي خلافة المسلمين بعت واحد من اللي هم الحاشية بتوع المقربين يشتري له إيه ثيابة فجاب له ثياب بعشر دنانير من ربعمية فلما مسه كده قال دناعم قوي مع أنه خشي هو كان قبل الخلافة بيلبس أنعم من كده بكتير ربعمية دينار من عشر دنانير قال دناعم فأعمال يفكر النعم ايه وتعيد ده ده كان اخشا ما يكون ليه تغير الوصف عدش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان مسؤول عن نفسه وعن بيته صار مسؤولا عن امة كاملة فبدأ صاحب ارادة قوية من ملقها الايمان ايمان كان هو اللي بيدفعه لهذا فكان بقى في الحياة العادية بقى بير ويرمي الجردل ويطلع مية مش عارفية فواحدة كانت قاعدة مع فاطمة عبد الملك فهو كان يرمي الجار دي كده وبص المين لفاطمة فالمرأة اللي مع فاطمة قالت لها الرجل ده عينه جريئة قوي كل شيء يبصلك ما تقوله لي يغمض هينيه ولا يلفت نظره ولا مش عارفه الكلام قالت لها هذا أمير المؤمنين فكراها الرجل أجنبي قالت عينه قوي قوي عم كل شيء يبصلكه بتاع ما تخليه يختيشي كده ويود نظره قالت لها ده أمير المؤمنين هو بيستقي بنفسه لما يدخل تجيله الزكاه فكان تجيله زكاه عطر عطوره والكلام ده اول ما يدخل بيت العطر يقوم يسد مناخيره يا امير المؤمنين ان هذا ريح انت لا اخذت ازازه وعملت كده ولا بتاع ولا اخذت جيره فكان يقول هل ينتفع منه الا بريحته هو العطر ريح كل يدخل اشم فكان يسد مناخيره الحاجات دي تاثر فيك تدخل على قلبك زي الرصاص ليه لان عمر بن عبد العزيز مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب عبد الله بن عمر ابنه في يوم من الايام كنت عارف عبد بن عمر ورع عبد بن عمر يضرب به المثل فكان بي عنده مكاسب من الغنائم احنا رحنا غزونا غزوة كل واحد من المجاهدين يقول ايه جزء من الغنائن فلما كان يروح يبيع فممكن الناس يتوصوا بيه عشان ايه ابن امير المؤمنين فلما شاف القصة كده فارسل الى عبد الله فجاءه فقال له يا عبد الله قال نعم يا امير المؤمنين قال ارايت ان عرض ابوك على النار اكنت تفتديه ب 40 الفا ده هيدخل النار اهو وانا عايزين ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون في فيدية بقى الفديه 40 الف ممكن تدفع 40 الف وتنجي والدك من النار قال نعم يا امير المؤمنين قال له الغنائم اللي عندك والكلام ده هون بيعها والباقي حطوا ببيت المال طبعا ده مش فرض على عبدالله بن عمر ولا فرض على عمر الخطاب يقوم التكات البسيطة دي تدلك على ان التكات البسيطة دي ترفع من قدر أمير المؤمنين عندك يوم لو أمر أمير المؤمنين بأمر أنت ما تعرفش تخلف له لو لوحدك لما تشوف القصة مش كده. الأسوة والقدوة يأتي على مسائل هي حلال له يوم يتورع عنها أنت نفسك لا تستطيع وأنت وحدك أو بيتك أن تخالف فكلما الإسان يعظم قدره ينبغي أن يرتفع إلى مستوهد القدر. فهو رجل أخطأ فيه لم أرد عليه بالمثل ثم عفوت عنه وأن عندي الشوكة ننأزيه ومع ذلك أنا لم أفعل ليس هذا فقط بل تبعث له هدية وهو الله يحب المحسنين وهو إيه الإحسان يعني الإحسان كَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ الْنَذَى ها دي الإحسان يبقى أخطأ فيه كانت النتيجة النهائية اني بعتله دي ده ما يحبنيش ليه ده ما يموتش في دباديبي ليه ها ما هي كده الإحسان سورة يوسف أنا بيني وبين نفسي أسميها سورة الإحسان لفظة الإحسان أو لفظة أحسنة والإحسان والمحسنين أكثر صورة فيها هذا اللفظ سورة يوسف عليه السلام لما يكون وإنت تتصور هذا المنظر صبي لا يملك الأمر نفسه شيئا يترمى في قاع جب ما يعرفش يطلع منه حتى لو حاول أن يتشبث ممكن الحجارة تنزل بيه وفيه هو يعني ما يجيش البير ده يشرب منه إلا الديابة مثلا والوحد والليل جاء عليه ولا يمر يكون يمر نفسه شيئا ييجي الرجل ربيئة القو يرمي الجردل يشبط فيه يلاقي واحد تبارك الذي خلق ذهب بنصف الحسن نصف حسن الدنيا كلها يعني شوف مثلا أجمل امرأة في العالم اللي انت أول ما تشوطه عنك وتوقف متخشب وهذه دي خادت لحس من الحسن ويمكن لحسة كتير عليها كمان ليه لأن في مليارات من عدم عليه السلام لحد ما تقوم السعر الدنيا كلها رجالا ونسان خدوا نصف الحسن وإسف عليه السلام خد نصف الحسن واحد تبارك الذي دي خلق شوف بقى الجمال والكلام ده ولذلك الراجل أول ما شافه أم رفع إيدي يا بشرى هذا غلام يوم الحر ده يباع بثمن بخس ولا يدبر من أمر نفسي شيئا يروح ويدخل بيت العزيز يدخل قلب العزيز فورا وقلب مراده خلاص تو ما قلوبهم هو ده التمكين مش التمكين انك انت تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا الكلام ده مش ده التمكين لان ممكن نعمل الان بالصبح ونشيله ها ممكن يتعرض لمحالة اغتيال وبالسلامة ها لكن لو انت دخلت قلوب الناس يحطوك تحت رموش العين تحت الجفل يعني يرفع الجفله كده وحطك بخبيك ده الكلام ده لو ايه لو دخلت قلبه عشان كده كان التمكين الحقيقي اللي عليه السلام أول ما دخل بيت العزيز عشان كده ربنا قال لي وكذلك مكن ليوسف تمكين إيه وده صغير أهوة ولا حول ولا قوة ولا عنده أي حاجة قال لك التمكيني ودخل قلب أنا دخلت قلبك لو قلتلك اطلع السماء وكنت تستطيع أن تصعد لن تتردد وهو ده لجب الدعوة الحقيقية تخلي الناس يحبوك بذل الندى وكف الأذى اللي يجي لك تدي لإخوانك وتكف أذاك عنهم وتحمل يعني حالاتهم على على الصدق وعلى يعني تغضي اللي هو الإخضاء يعني أبى فهمها وعرفها كويس جدا ومع ذلك أدعي أنني لم أعرف اوعى تعمل نفسك ذاكي وتظهر للآخرين أنك ذكي يوم يقول الجملة ثم يكملها له ده غلط ليه؟ المفروض أنك أنت تدارى فيما يسمى بالتغافل التغافل ده أنا أفترض أنه جسمي زي العمود ده كده تدارى فيه ليه؟ لأنه هيجي لك فترات أنت مش فهم فعلا يقولك تشمعني دي اللي أنت مش فهمها ما أنت بتكمل الجملة طول عمرك ها؟ فيلبسك المسألة وانت مش فاهم فعلا لكن لما تدي لنفسك فرصة لان التغافل ده بيديك مساحة تقدر تتحرك فيها وتعذر تبقى انت فاهمك كويس جدا وتقول له تقصد ايه فهمني اكتر يومي فاهمك تقول له زيده وضوحا تمام هو يمطرع في ذهنه ايه اذا كدت ها خلاص دي بتسمح لك بفرصة للهرب اي حاجة مش مظبوطة كده تقدر تهرب منها بدعوة ايه؟ بدعوة هذا التغافل لكن تعمل نفسك ذاكي وتفهمها ويطايرة ومش قادل تفهمها توقفها تفهمها وطايرة تاني والكلام ده كل الكلام ده يضرك يضرك في الدعوة لازم لا يبد أن تتحلق بشيء من التغافل خلاص زي الكلام اللي دايما اقوله وانتم كان حافظينه قيل الاعرابيين من العاقل؟ قال الفطن المتغافل يعني مع الده مزاجه التغافل ده أصل من الأصول التي أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره كان المشركون إذا أرادوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يقلبون اسمه ويسبوه فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد عكس محمد مذمم عكس الكلمة فكانوا علشان باعي غزوه وينالوا منه فكانوا يقلبون اسمه ويشتمون الاسم المقلوب قاتل الله مذمما ها؟ فعل الله بمذمم وفعل وفعل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الابي هريرة انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش انهم يشتمون مذمما وانا محمد ها مش انا مع أنه يعلم أنهم يقصدونه لكن إزاي؟, إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قالها عليه الصلاة والسلام إذن أنا لما أحب بقى أن أنا أخذ أوصاف الحليم إذن لابد أن أمر بهذه المراحل الثلاثة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أول صفة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله أن يكون حليما الحلم قبله صبر ما احنا قلنا كظم والكظم ده إيه صبر والصبر مأخوذ من اسمه مر <تصفيق> فيبع عندي والكاظمين الغيظ ده صبر عشان أقول لك الحلم بيسبقه إيه يسبقه أشياء قال الله عز وجل وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه قال يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الناس كالفاكهة في منها الحلو ومنها الحامض منها اللي انت تستطعه منها اللي بيلذع فالتصور مت... أنت وأنت تعامل الألوف المؤلفة كل واحد له مذهب وكل واحد له طريقة ومع ذلك تطلع من الدنيا محمودة سير إزاي ما تخربشتش إزاي ما تعورتش إزاي أسنع عليك الكلب طبعا ده بيبقى لخبيئة عمل احنا قلنا العلم المتقدم ها العلم المتقدم الذي تعلمته انت الان تتكلم بسياسة العلم ما احنا عندنا احاديث وعندنا ايات وعندنا احاديث العد واحد ضربك ادم تضربه ادم خلاص مش ده العد ومع ذلك أنت لا تلجأ إلى هذا العج آذك لا تؤذه عشان كده نبررك المنظومة دعوة إلى الله عز وجل حمل ثقيل ثقيل قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيل وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت آية كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد لما نزلت الآية قال زيد كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد فخذي تفسخها من ثقل ما يوحى إليه وكان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على الأرض لا تستطيع الناقة أن تحمله أبدا وهو يوحى إليه تضرب بجرانها على الأرض ليه من ثقل ما يوحى إليه موكر رأبتك تطير تدفع رقبتك ثمنا لهذا الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القابض على دينه كالقابض على الجمر طيب يعني ممكن واحد يمسي الجامرة في يده ولا هيرميه على طول اهي دي جامرة في يدك وانت لا تستطيع ان تلقيها تحرق الجلد تحرق اللح تحرق العصب تصل الى الحظ ومش رادي ترميه ده فين ده هو ده الإسلام بيت البهدل وتهان وتعاقب ويقطع راتبك والكلام دوت ويخدوك في أي مكان جوان تنم ومش عارفه الكلام دوت ومع ذلك انت مصر هي دي الجمرة اللي انت مش عارف تلقيها معنىها عم بقولك بتأكل اللحم والجلد والعصب والكلام ده وانت لا تستطيع ان تلقيها لان حياتك فيها فمعاملة الناس كلها مشاكل ويساؤ بك الظن معنى انت واقف منتصب لخدمتهم يساوي بك الظن خلينا نضرب اي مثل يعني سأمثلوا بنفسي ما قصدش نفسي يعني لكن او تمثيل عشان نقرب المعار خليني انت من يوم ما فتحت عينيك وانت شايفني على المنبر بقول خطب وعلى المكتب بقول دروس والكلام ده واجيب من اموال الزكوات واديك وادلي وأدي فلان وادلي العلان واحد عايز مستشفى عايز دكتورة عايز مش عارفه بيعارفه مش عارفه مش عارفه وديك هنا وديك هنا والكلام ده وبعدين طلعت خمس ست جرايد وخمس ست مجلات كلها عملتين هشفية وبيعمل كذا وخلي كذا وضبطوه في شقة ومش عارفه وسلق مش عارف من ايه وحط فين وعمل فين وخلى فين ممكن تلاقي ناس من اللي طول عمرهم بيسمعوه ويقولك يا اخي والله كنت فاكره جادع شوف يا اخي الواحد فعلا بنعتش ياسق في حد ده اللي أنا كنت تفاكره إنسان كويس وش عارف يبتع شوفي أخ طلع الليب وسرق إيه وعمل إيه وفي الآخر ضبطوه في شقة والكلام طيب إزاي يا ابني إيه الدليل عندك حطيه لي صورة في المجلة طب الكمبيوتر النهاردة بياخد رقبة واحد يحطها لجتة التار هو بقت عملية صعبة يعني مش عملية صعبة ممكن تلكب بني آدم في وضع مخل ودي بقية الصورة ولا يمكن أنت تعرف تكتشفها تعرف المنتجات والبتاع الكلام ده هو وتقول اهو الصوره اهو بشحمه لحمه وهم اللي مركبينها وعاملينها والكلام ده طب تعالى نتكلم بقى بالعدل يعني مش بالاحسان بالعدل انا بالنسبه لك معروف معروف بطهاره الذيل ومعروف بالسمعه الجيده وما وصلش مني لك اذى اطلاقا ولا حد تكلم في حاجه والكلام ده فانا المفترض انا بالنسبة لك معروف طيب الصحفي اللي كتب عني هذه المقالة انت تعرفه قابلته تعرف يطلع مين اصلا يعني هو مجهول العين مجهول العدالة مجهول كل حاج بالنسبة لك لكن انا معروف بالنسبة لك ازاي خبر المجهول يقبل وخبر معروف يرد بالعقل كده من غير ما ندخل في تفاصيل ازاي يعني كيف نقلتني من العدالة نقلتني عنها عن العدالة وعن كل صفات الحميدة لخبر رجل مجهول ومش مجهول بس وحاقد علي ويحقد على دعوتي ويرفض كل ما هو دين إلا ما يتعلق بهواه ياخد من الإسلام اللي يعجبه بس والذين لا يعجبه يبقى ده تطرف وإرهاب وتشدد وإلى آخره فيبقى جانب العدوة موجود ومعروف ان هو يعني في, الـ في, الـ في الـ الشهود والكلام ده لا يقبل شهادة المحب ولا نقد الصاخر يعني القاضي وهو بيقضي في مسالة مسالة الدنيا لما يكون واحد واقف جاء ابوه قال ده الولد ده بريء يقول له معليش ده انت ابوه ومين هيشهد للعروسة انت ابوه شيء طبيعي حتبرقه فيقول لك ابوه ايه سناء المحب وقدح الساخط كلاهما لا يقبل فده رجل ساخط ساخط عليه وعمل يجرح فيه وما يمليه عليه خياله يعتبره حقائق من الحقائق يعني من ضمن الحاجات المتعلقة بشخصي الضعيف صحف كاتب كده تحت عنوان يوم أربع رمضان السنادي الدعاء في العيادة النفسية يبقى إذن إحنا مع قدين عايز طبيب نفسه واحد انا أنا ليه خدت وشي للأرض خلاص يقول لك حاقد على الغرب ليه حاقد على الغرب لأنه ذهب إلى إسبانيا بعد تخرجه ولما فشل هناك رجع ناقما على الغرب طيب أولا أنا ما رحش إلى بعد تخرجه ديني منه واحد. نمرة اثنين انا رحت اسبانيا وانا طالب التلاتة الاوائل على الكلية ودوهم القسم الثقافي الاسباني اللي موجود في مصر يعني عمل منح دراسية آآ لمدة آآ الاجازة الصيفية في الصيف سنة تمانية وسبعية طلعت انا من ضمن التلاتة اللي طلع ذهبت الى هناك على اساس ان انا ايه امارس اللغة ومش عارف الكلام ده سبحان الله ما عرف شيء حصل لي إن فتح قلبي للقرآن وأنا في إسبانيا على غير العادة فبيت قاعد في الفندق ما عيدش عارف أنزل يعني بعد عشر أيام من القصة مش عارف أنزل الشارع أنزل الشارع كله من أي البنيل وفي الحدائق والبتاع والكلام ده فكت أقعد في البنسيون في الفندق يعني أقعد أقرأ قرآن خلص مش أدري أعمل أكثر من كده ولما أحب أنزل المركز ثقافي أحاول أن أنا أشوف حد من إخواننا والكلام ده وأول مرة أروح في الإحياتي كان في إسبانيا تاني مرة عفيتها وحلقتها لظروف وبعدين وأنا في إسبانيا قررت أن أنا إيه أروح في الإحياتي ورحت وأنا هناك حاولت أعتصم بأي حاجة من اللي هي التشد من إيماني أو الكلام عشان ما نفلتش فأعتدار على مسجد في مدريد ان أنا ألاقي مسجد أصلي بألاقي رفقة إيمانية مش لاي طب يا جماعة عزيزة للجمعة له والله في مسجد في شارع اسمه فوين كارال 64 رقم 64 رحت ليه برج عارفين الجامع انا بقى سازج يعني ما عنديش فكرة عن اي حاجة حتى وانا في, ال... وانا في... رايح مسافر في المطار بيفتشك تفتيز ذاتي كده من فوقك لتحت كده انا تصورت انه يعني بيودعني وانت واخد بالحط ها؟ فقال لي يا أخي أنا بفتشك أنا تصورت بقى يعني قلت يا ماشاء ماشا الله مصر الطيران يعني, يعني عاملة كده واحد يودع المسافرين وكل واحد يسابر ياخده بالحضن وقول له مع السلام واش عارفينه وقول لك أول مرة في حياتي فعندي تصوراتي اللي هي البسيطة السازجة الكلام فتصورت برضه من ضمن المنظومة ان روح ألاقي مسجد بمدنة والكلام دهوت وكده ما لقيتش غير عمارة طويلة عريضة دخل في الاستقبال لقيت بنات انت عارفين بنات هيك شكلهم ايه استحيته قلتها اقول لهم فين الجامع مش لايق احد عبست بيت اللابسة كده وبتاع قمت خارج وانا مستحي من المسألة دي كان فيه 6400 و 6400 به ادخل ادخل 6400 به دخلت لقيت شرح طلعت ادور على جانع ما انا مش, مش عارف اروح فين كلمت واحد على نصة الشارع بقوله مفيش هنا مسجد ومش عارفه فبسق على الارض فالحقيقة تطيرت منه الكلام ده ورجعت تاني الى اربعة وستين اسأل لازم اجمد قلبي بقى واسأل سألت قال لي اه في مسجد تحت في البدرون بزلت بقى حوالي ستتاشر درجة ولا مش حافية روحت لقيت بقى ايه الجماعة الشوامو الجماعة ايه اللي عاديين في اسبانيا هناكو بتاع كل ده انا بدور على ايه على حد الزأ فيه لا ملا لها علاقة بالحقدة على الغرب ولا الكلام ده ولا المنظومة دي كتت عندي انا ما كرخت الغرب إلا بعدما قرأت ماذا فعلوه في المسلمين هم خصومنا شئنا ما بين ربنا عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلي استطاعوا هي دين المحاصلة النهائية دامش كلامي هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاتهم دامش كلامي هذا كلام رب العالمين فلما يكون واحد خصمي ينكل بيه في كل مكان في العالم وكل محجره دم في جنبات العالم دم مسلم يواقف انا ازاي ما كرهتش خصمي انا لو كرهت خصمي وبالغت في كراهيتي فانا معذور انا معذور حتى لو بالغت في كراهيتي له فقصه كراهيه الغرب والكلام ده دي جاتني بعد ما عرفت ديني وعرفت خصومي لكن وانا في ذلك الزمان ما كانتش القصه عندي بالعكس ده انا آآ يعني آآ كان إسبانيا بالنسبة لي أنا كنت أقول بلدي الثاني كنت أسميها أنا مش عايزة أقول المصطلح بالإسبانيا بلدي الثاني كانت مصر بلدي الأولى كانوا يعلمونها كده سيكوندا باتريا يعني بلدي رقم اثنين فإسبانيا لعاطفتي لها عشان المسلمين كانوا في وال فردوس المفقود ومش الكلام ده دام الديني محبة الإسباني وحبيت اللغة فعلا وكنت وطن نفسي لأن أكون عضواً في مجمع اللغة الإسبانية ولذلك من أول سنأقول قصة الفكرة دي عندي داخلة في دماغي لما حبيت اللغة حبيت أبقى عضو في مجمع اللغة وانا عارف مجمع اللغة الإسبانية ما يضمش له إلا واحد خط في اللغة يعني فكنت أقرأ الأشعار وأترجمه والكلام ده وكنت أكتب الشعر أنا يعني أبدلني الله وإز وجل خير من الشعر بالحديث أول ما ابتديت أدري سلم حديث كأنما الشعر انمح من قلبي وانا كتبكت بالشعر من سنة ست بدلا من شعر الحلمانتيشي وانت ايه وانت طالع لحد فوق ودخلت في مسابقات وكسبت عساس كنت اصغر متسابق اذكر وانا في ثانية سنوي كنت اصغر متسابق مابين كفر الشيخ المنصور وقلت يعني قصائد والكلام ده وكلابت 8 دوين من الشعر موجودة 8 دوين من الشعر حتى الان كلها بقى في الموناليزة والكلام ده ليه كنت شعر زمان يعني كان كده ما كانش فيه التزام ولا حاجة فلما يكون بهيئة نفسها بعوضه في مجال الولايس فاني أكره البلد الزاد وأنا عايز أوصل للمرتبة دي فيوم ييجي القصة دي بقى لما فشل في أن يكون شيئا في المشعرف إيه والبتاع والكلام ده فقام حاقد على المشعرفين فحتى يؤلفون يؤلفون من عندهم وطبعا انا جعلت الله وكيلا ليه خلاص أنا مستريح البال جدا جدا في المسألة دي وهناك ميزان عدل الله عز وجل يوم القيامة كل واحد هيقف عريان ما يدرش يتكلم ولا كلم قال أنا يسرني أن أخذ حسنات أو يأخذ من سيئات لكن لو جاء وتحلل مني أنا أحله لو جاء وتحلل مني واعتذر وقال أنا أخطأت في حقك اجعلني في حل انا لن أتردد في أن أقول له أنت في حل لكن هؤلاء خصومنا ويفترون علينا الكلام فأنت الإشكال زي ما قلت لكم قد يكون فيه كثير من الناس يتصور أن كلام هؤلاء حق عننا وتصور أنني إذ لم أتكلم أن الكلام حق بدليل أنني لم أتكلم طب ما تكلمتش ليه أنا ذكرت لكم قبل ذلك بمارتين لماذا نحن نحجي عن الكلام أمام هذا الطوفان. يبقى شوف تسمع شكمتك بإذنك وتسكت ممكن يقولك ايه اجتمك تقول وعليكم السلام شوف العبيد فكرني بقوله سلام عليكم ها اه ده ليه لأنه أخرج الإيمان من المسألة أخرج مراقبة الله عز وجل للعبد من المسألة وتصور أنه هو كده أهانك فعشان كده بنقول أي رجل يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون واسع الحلم واسع الحلم وقلنا الحلم يتقدم صبر ثم عفو ثم, إيه؟ ثم احسان فمن حقق هذه اللي يبقى حقق الأركان الثلاثة للحلم وللحديث بقية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وركم